Moom moom, malusong أيديا والجراحين آه صبر بلا فو ملايين قلبي عليكم يا مساكين كل من يغني على ليلاه أقول الآن تيؤش في غليني وتجرحني وأحسن ودواء من نور أنا صبر الرجالي على النساء أنا لا أستريح ولا فراش وفي جنبي هم كربنا لا يحتاج مثلك وما تدري بأن بكاء من